وأجل مسمى ننده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 وجعلنا الأنار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذوبهم وأجئنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزل ما عليك كتاب في قرطاس فلم توه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر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 119. كتب على نفسه الرحمة 110. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه 111. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 112. سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم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 قل إني أخاف إن عاصيت ربي عذاب يوم عظيم أن يفرف عنه يومئذ فقد رأمه وذلك الفوز المبين وإن يمتسك الله بضر فلا كاجف له إلا هو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 وأوَعِي إلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَ بِهِ وَمَا بَلَغَ أَإِنَّكُمْ لَا تَشْهَدُونَ أَنَّمَا عَلَى اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى كُلَّ أَشْهَد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشتكون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين فالذين قتروا أنفتهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن اترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفتح الظالمون وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَكُونُ لِلْدَّيْنَ أَشْرَكُوا أَنْ شُرَكَاءُكُمُ الْدَّيْنَ كُنْتُنَّ تَسْرُونَ هُمْ مَا لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِذَا أَنْقَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا مُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَالْبَذَى لَهُمْ ما كانوا يخون من قبر ولو ردوا لعدوا بما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إن وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولتداو الآخرة خير للذين يتقوون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يدحلون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه النصرنا ولا مبذل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ تُسْلِمَنَّ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهدين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثه الله ثم إليه يرجعون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 الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالك ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بِآيَاتِنَا قَمْرَهُمْ وَبِقُمٌ فِي الظُّلُماتِ مَن يَشَأُ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرِ اللَّهِ تَدْعُونَ إن كنتم صادقين فالإياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنتون ما تشتكون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضرا إلى عذبهم يتضرعون ألون إذ جاءهم. 129. تضرعوا ولكن قزت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أَلَمَّا نَاسَوْا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُبْلِسُونَ كَأَنَّمَا لَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا وَهُمْ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 قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْثَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا مُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِذَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْبِرِينَ وَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 إن أتبع إلا ما يُعَادَ إليكُل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ وَأَنَّ الظَّبِيحَ الَّذينَ يَقَافُونَ أَن يُحْشَووا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ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 وَآمِنَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ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 ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقف الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم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 ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تأملون وهو القاهر فوق عباده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 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنزانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 فوقكم أو من تحت أرزلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصدف الآيات لعلهم يفقهوا وكذب به قومك وهو الحق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 وَإِنَّ مَا يُنْتَيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَسْتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرًا لِلَّذِينَ يَخْشَوْنَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ تِيسَلَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ وَإِن تَأْتِ بِالْكُفَّارِ عَذَابَ الَّذِي يَقَضِي أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكترون قل أنبعوا من دون الله ما لا ولا يضبنا ونرد على بعد إذ هذان الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هذان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى فينا قل إن الله هو الهدى وَآمِنُوا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ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 117. قال أتعادوني في الله وقد هبا 118. ولا أخاف ما تشتكون به إلا أن يشاء ربي شيئا وزع ربي كل شيء علما أفلا تتذكو وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بغلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم النعم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّ هَذِينَ وَنُوحًا هَدِينَا مِنْ قَبْرٍ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْتُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَذِرِ الْمُؤْسِنِينَ وَزَكَرِيَّةَ وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْلَّا سَبْعَةً مِنَ الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلهم فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 119. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده 110. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدف قل لا أسألكم عليه أجرا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 تجعلونه قراطي ستبدونها وتخكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله هم ذر في خوضهم يلعبون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 وَمَنْ أَظْمُ مِمَنْ تَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوعِيَ إلَيَّ وَلَمْ يُوعَ إلَيْهِ شَيْئًا وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِنْ ثَمَاءٍ نَزَلَ اللَّهُ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 أَلَقَدْ جِئْتُمُ مُنَافِقِينَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَهُ أَوْ هُورِقُ وَمَا نَرَاهُ مَا كُنْتُمْ تُفْعَالُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزرمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفتون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 أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرة، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حب متراكبا ومن نخرج من طلعها قواندانية.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 إن في ذلك لآيات بقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون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 فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَى عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٍ وَكَذَلِكَ مُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَكُولُوا دَرَسَّ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِئْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لا إله إلا هو وأعرَب عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم عفيرا وما أنت عليهم بواجب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 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُمْ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَعَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا وَأَشْرَبْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحي بعضهم إلى بعض ذكر فالقول غرورا 112. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ماهم مقرفون أَفَقَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ما حظم عليكم إلا ما اضطررتم إليك وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدي وذهوا ظاهر الإثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيعرضون بما كانوا يقترفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين لا يوحون الى اولياءهم ليجادلوكم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 وكذلك جنينا للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينفروا فيها وما ينفرون إلا بأنفتهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ أَثْنُوا مِنْ سَمَاءٍ يَرْسُلُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكو فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون يهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا مأشر الجن قد استكترتم من الإنس وقال أَوْلِيَاؤُهُم من الإنس ربنا اسْتَمْتَعْ بَقِيَّةٍ لَّنَا بِبَعْضِ مَا رَزَقْتَنَا وَأَجِلْ لَنَا يَوْمَئِذٍ أَجَلًا ۗ قَالَ أَلَمْ تَكُونُوا تَمْشُونَ فِي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 إنما تؤذون لاث وما انتم بمحدثين قل يا قوم اعملوا على ما كانت عامل سوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما برأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله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 وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ أَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْصٌ حِجِرٌ لَا يَطَعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ زُهُورُهَا وَأَنَاعُمُ حُرْمَةً بُهُورُهَا وَأَنَاعُمُ لَا يَذْكُرُونَ نَسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِرَا أَنَّ عَلَيْهِ فَيَذْذِي بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقالوا ما في غفون هذه الأنعام خالصة لركودنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيرزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَعَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والغمان متشابها وغير متشابه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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أم مجتملت عليه أرعام الأنسيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قرآن ذكرين حرم أم الأنفين أم اجتملت عليه أرحام الأنفين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فَمَنِ ادَّعَىٰ أَنَّهُ مِنَّا فَلَيْسَ الله إِنَّ الَّذِينَ يَادعونَنَّكَ لِلَّهِ فَقَدْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الغالمين. يَدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا لَا طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا إِذَا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مدفوعا أو لأم حنزير فإنه رجز أو فسقا أهد لغير الله به فمن الضر غير باب ولا عاد فإن ربك غفور رحيم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ تُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ فُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَرْضٍ ذَلِكَ نَذَيْنَاهُمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأته عن القوم المجرمين فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا أرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل إن تكن من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تقلقون قل فلله الحجة البالرة فلو شاء لهذاكم أجمعين قل هل متهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تستبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعبدون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشتقوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإيامهم ولا تقربوا الفواعش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق باركوا وصوا به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده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 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُ الْسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّى بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثمَّ أَتَيْنَا مُتَّالِكِ التَّابِةَ مَا مَنْ عَلَى الَّذِي أَحْتَمَ وَتَفْصِيلَ الْبِكْلِ شَيْئٌ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَذَّهُ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِرُوهُ وَاتَّقُوا لَعَدْكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عن رآتهم لغافلين أو تقولوا لو أن أُنزل علينا الكتاب لكم أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من كذب بآيات الله وصرف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء عذاب بما كانوا يصدفون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 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لن تست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُرِدَى إِسْلَى مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِثْلَةَ إِرْرَاهِيمَ حَنِيفًا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 119. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء 110. ولا تكسب كل نفس إلا عليها 111. ولا تزر أخرى 118. ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلئون 119. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم